كثيرا اننا يكلم الله في الحجاز وكان بسيطا صفة البساطة صفة جميلة تعطيه كثيرا من نفاوة الخلق عاش راهدا عاش متوحدا عاش رئيسا لدير ملادير الأنبى السامويل عاش أيضا في حياة الختمة يحوى راحب كما سمعتم من نماشة الأنبى السامويل في أنواع الخدمات التي كانت تقدم من كنيشة نار نيمة في مصر الأدين وكان صحافيا ايضا اول صحافة عملها هي نشر اسميناء الخلاف هي قبل انتقاله كانت في سبيل ازدار جريدة يسمى جريبة البياء وان كانت لم الالحان وتسجح وكان يحفظ القديس عن ظهر قلب. و... ما كان في حب أبدا ويبحث خو لازم على المذبح ولازم الأسف يكون حزين القديس. طبعا قديسك الله بك رمل. سفن عدد القدسات اللي عملها في حياته وكان كل سنة مشكلت عن عن 360 قدات مثلا يبقى من أي المشاركة الأشياء وفي المدة وجودك البطريارك لسكع آلاف مؤلفة فطبعاً ما كانش مستاج لخلادي ولا الإفتة المضية ولا لأي كتاب من هذه الكتاب وهي كبطريارت نذكر له أشياء عديدة جدا لعل أول شيء نذكره في هذا المكان أنه بنى لنا هذه الكاتب رائية الكبرى التي نجتمع فيها في كل مرة نخش الكاتب رائية نذكر هذا البابا الذي بناه الحقيقة بناء الكاتدرائية شيء عجيب الانسان ما كانش يتصور اثلاكا ازاي كل هذا الهيكل القراطابي العديد مع الاساسات كل دي تمت في حوالي عشر يعني رقم خيالي رقم خيالي نحن نتوير ابدا ازاي ممكن تتجن بهذا الرقم الخياسي العديد حينما نذكر اركات ادراعية إننا نذكر بناءها وحفلين أتاسيين الحفل الذي وضع فيه حجر الأساس والحفل في ونذكر أيضا مساهمة الدولة في هذا المجال في تبرع الاول الذي تبرع به الرئيس زمال عبد المعصر 100 ألف جنيه وبعدين 50 ألف جنيه وبعدين شددت لنا الديون التي علينا قبل الشركة في تبرع ان امر به الرئيس السادات حوالي 100 ألف جنيه برضا يعني كأن الدولة اتهمت بحوالي ربع مليون في هذه الكتب وايجة وطبعا حفل الاستتاح كان مهيبا وعجيبا وكل مندوبي كناحس العالم كانوا موجودين فيه إلى ديار تمثيل الدولة وقبار الرسميين وحضر ايضا الامبراطور هيلسلاسي وقد ذكر ميافة الامبر سمعيزة تفاصيل هذا الحق ثم بدأ اعمال المباني الاخرى الخاصة بالكاسب الرئيب القداس الاول اقيم في الكاتدرائية في يوم سنة 68 والذي صلى فيه كثير من ممثل الكنائس الارثوديكسية كل واحد بلغته وكان مظهرا عجيبا لهذا الجمع المسكولي هاتيه فصيرة ليه الكاتدرائية مليئة كلها والخلاء الكبير اللي في ورشك كانت إدرائية مليئة لغاية من تحت بشكل عجيب وكان يوم فرح المكان بتاع الأنبر ويس أرض الأنبر قبل عهد البابا كيرولس كانت خلاءاً لا يوجد فيها إلا المبنى الكبير بتاع أنبر ويس جبت فيش الابنى الاكثر الكريس اللي فيه مكتبي حاليا ما كانش فيه غيره قال الباقي كل دا كان صداع فبني السعاد البابا تيرله في هذه الكاتدرائية الكبرى وبني ايضا مبنى الاتميرسية اللي امامنا من النحية دي وبني ايضا في رقم قياس هو وعيده عدة شهور وبني ايضا مبنى الدخلية الخاص بمبيس طلبة الاسميركية وحاليا مبيس فيه كثير من اباء الاساقصة ايضا وفي مختبط الاسميركية وقد تاهم فيه مجلس الكنائس العالمي بدفع كل تكاريره بعد في ايامنا دنيا المطرر جاباوي الجديد ودمية المبالي المحيطة بالمنارس لكن قبل كده كانت الحتة دي خلق وفيش حاجة قبل فيش حاجة طالب غير زرع وسوق محل المطرر جاباوي كان فيه غير في بأدونس على معظم ناس واخدين الارض وكان فيه عيشة واخدونها هناك وكانت حاجة وتحول هذا المكان الى قلب الكنيسة النابض بانواع متعددة من الانشفة البابا كيريلي كانت له موحبة التعمير فكما بنى الكاتب رائية بنى ايضا كنيسة نار مينة موت وبنى ايضا وبنى ايضا حولها بيت للصلبة المغتربية ولعله اول من اهتم بالصلبة المغتربين كانوا يجدون عنده المسكن المريح والابوة الحامية والكرم والمعاملة الصيبة والقداسات اليومية بالصلوات الليليه من من لا يعيشونا كانهم في بيض او يقول اول بيت للمغتربين في بير احتي رعايه حد روحي بهذا الشهر تعمير ايضا زي ما قلنا بنا دير مرمينا سمع ليه بنية المباني بتاعة الاسليرتية ايه معجيبا وعنس البابا كيرينوس ايضا يتميز بمعجزة ظهور السيدة العزراء في زيتون ومع صاحبها من نخطة روحيه عجيبة رن صباها في الخارج وخلفت كتب الانجليزية والفرنسية في كثير من البلاد الغربية عن ظهور العزراء والجرائب المصرية والجرائب الشرقية والعربية والاجنبية وكانت مثار حديث عديد في كل مكان وألف البابا لجنة لتقفص الحقائق وكانت تجلس مع كل الذين حدثت لهم من العذراء، وتأخذ شهادات هؤلاء الناس كتابة او صوتا ووضعت كتب في هذا الموضوع وكانت بركة لهذا الجيل البركة الاخرى رجوع رفاة نار مرفض البركة الاخرى رجوع رفاق ماري ماركو، وطبعا دي كانت نتيجة تقارب في العلاقات المسكومية بيننا وبين كنيسة روما كنيسة الكاثوليك لولا هذه المحبة ما كان من الامكان اصلاقا ان يرجع جزء من رفاق ماري ماركو. ومحفوظ أسفل الكاتب رئيس حين بعد كما أتى رفاة ماري ماركس أتى رفاة الكاتب رئيس أتى وأصبحت هذه الكاتب تضمها زيني ألكن زيني العظيمة عثر البابا كيريلوك ايضا علاقته باسريبيا وساختصرها لكن كان هناك محبة كبيرة جدا بينه وبين الامبراطور هاي لكي اتذكر انني حينما ذكر جلالة في الامبراطور هاين الثلاثي حدثني في احاديثه الخاصة عن محبته الكبيرة للبابا كيرول وقال قال بالحرف الواحد تقريبا بالنسبة الفرنسيلي لانو كان بتكلم عايد الفرنسيلي قال انا كنت معاه بشعر ان انا عايد صغير مع عبد كبير بينما هاي ذي فلاسي كان كبير في بفنه موالا يعني كان شاعر زي ابن زايد اللي كنت بشعر ان انا معاه زي ابن زايد وكنت اشعر بابوته وكان يحبه جدا والابرعتور في نساءتي في محبته للبابا كيرلوس زار مصر في حبرياته خمس مرات وكان يزور التاسيدرائية ويحضر الكهنة ويتناول وكانت تتصلصص العلاقات بين الدولتين نتيجة أيضا لهذه العلاقة الطيبة أول زيارة للإمبراطور. هذه ثلاثي في أحد المطارات في غلطة كانت في 28 يونيو سنة 59 بينما رسم أول جاسبريك لل للأسيرية أول جاسبريك وكانت حصة ضخمة جداً. فيها المطران داسية الى برد البطريات الجسرية وطبعا نوعي البابا للزيارة التوبيا وزارة التوبيا فيه. الزيارة فيها الزيارة كانت سنة في 26 اكتوبر سنة 60 في 26 اكتوبر سنة 60 وانتهز البابة هذه المناسبة فاحتفل احتفالا كنفيا بالعيد الثلاثين للإمبراطور هاي الثلاثي على عرش إسريوديا وكان ذلك في 2 نوفمبر عمل إباس مخطوط ويتناول فيه الإمبراطور ورجع البابا من هذه الرحلة في 7 نوفمبر وكانت كرطة زار فيها جميع أديرة إسريوديا التي استطاع أن يزورها طبعا مش الكل لان نصيبها فيها مئات الادرة الادرة الشهيرة يعني الكنائس الشهيرة هناك مذكرتهم و... هذه الزيارة للزيارة السابقة للبابا مؤنس التاسع عشر التي فيها تم نصح الولي العهد الإمبراطور يعني أن الكنيسة بتحث الملك بالبيت المقدس يعتبر الامبراطور انه ممسوح بالزيت المقدس بواسطة بابا الاسكندرية زي نسح الملوك زمان بواسطة صموئيل النبي لما نسح ديوت والامبراطور هاي الفلاسي كان تسد الى ديوت وتوسدت العلاقة جدا وكان دي تمهيد لمؤتمر هديث بابا اللي سنعتم عنه سنة 65 البابا كيلولو لما ذهب الى اسكيوبيا استقبل كرئيس دولة بغربت لهم ندافع 21 طلقة اللي بيش استقبله بالتحية الامبراطور أسكنه في كفره الخاص وعامله كأحسن معاملة في مؤتمر الديس أبابا الامبراطور أعطى أوثنه لجميع رؤساء السماعي ما عدا البابا في لان كان عقد قبل كده اكبر وتام موجود في الدولة فما فيش نظام اكبر من كده بالذات وقال لرؤساء الكنائس اعتبروا ان الاوسمه اللي انت كستوها دي خففوها من البابا سيريل كان هو اللي بياخدهم مش هو اللي بياخد منهم ذكر الام شفلي يعني انا عشت في هذا وكسر لما وزرت الامبراطور تلاقوا فيه اسيد موجودة في الجنينة والامبراطور جايما عنده الاسيد في في الاصر بتاعه بقى السكر ان احنا شفنا مرة اسف صغير وتبتبنا عليه ففيه واحد الشد في التبترة فالتاني زان كل واحد ايجعل ورا شغية هيقلبها ده وعشناك في محبة إخوتنا الأخيب وفي حراسة الأخيب في قصر الأسد الخارج من 6 حسب لقب الإمبراطور هذه الزيارة بدأ الثلاثاشر يناير سنة 65 وانتهز فيها البابا كيرلوس عيد الغفاف في 19 يناير فرأس الثلاث هذا العيد في إثيبيا ورجع في 27 يناير من هذه الثلاث في محبة كبيرة بينه وبين دولة اسيوبيا وامبراطور اسيوبيا وإكمير اسيوبيا ومن النقطة الجميلة التي أحب أن أقولها في هذا المجال ان البابا تيرلس لما زار قسيديا لما نزل من السيارة افتكروا هيودوه على الاصري اشتريحان بعد ما تمث المراسيم بتاعه الاستقبال قال لهم وديهم كميثة اعمل فيها ادات كان جايد معاه كل حاجة ومستعد للأدات وصايم وخلص من الاحتفالات الرسمية عشان يقيم كداس الكنيسة قبل ما يعمل حدا تاني يعني رايح صايم ومستعد معه العدة بتاعت الكنيسة ومعه الاربان والاربان كله يعني مدخز للسلط الهداس طبعا شيء كان جميل للنسبة للشعب انهم ليشوفوا حاجة زي كده قطفوا بإسليبيا كانت كبيرة وكان يراعي بعض اللمسات الخفيفة اللي جايز حد ما ياخدش باله منه فلما توفيت الإمبراطورة الملكة الأم أقام لها هنا قداسات مخصوطة على روحها وكانت لا تسوته هذه المجاملات الكنائس في, الكنائس في اريد ان هستويسع فيها قليلا العناية بأولادنا في الخارج بالجيارات من الآباء الذين يذهبون في مؤتمرات يعني مثلا نياسة الأمر كان يروح في مؤتمر فيجمع اللي موجودين هناك ويعمل لهم قدات أي مكان ولو يستعيروا كنيسة او يأبغروا كنيسة أو, او اي مكان انا هتفكر لما زرت لندن عملنا الهدات في الريتريت هاوس اللي كان موجود اللي كنا عادين فيه وبعدين بدأت الكنائس بسفة رسمية واذكر من بينها الكنائس الاسية ثكن كوي ثنتين كوي أسسها قادة البابا تريلوس وأول واحد خدم فيها بنفس الأب مكسيموس كان أم مستأسة كان دي ليت من خرائس أستة وكان عاشن هناك اللي هو نفس الأب بقمة ما أصف دمنقور حاليا ثم أول اثنين خدموا هناك. بعد كده البابا كيرلس ارسل ابونا يوحنا جردس اللي في كنيسة ماري مبقص في شبرا وابونا عبريال كامل وبعدين ابونا تموتاوس اللي هو نياسة انبة تموتاوس حاليا فتأثرت كنيسة الكويت واخد تطريح من الامير لبناء كنيسه واصبحت لنا كنيسة رسمية من عهد البابا كيرلس تأثست ايضاً كنيتة لندن وقرث لها نيافة الامر كان معوضة ناك الناس كلبا بيخلني فيه هنا كلبا الانبا وكان اول تأثيس لكنيتتنا في لندن في عهد البابا كيرين له في كندا أسفت كنيستين كنيسة في تورونتو كانت اربعة وستين عرسل لها الكتف مرء سلياس عبد المسيح وكنيسة في مونتريال سنة 68 أرسل لها الخص رفائب ثم أسس كميستين في أستراليا كميسة في سبني أرسل لها الخص مينة نعمة الله وكميسة في ميلبرن أرسل لها الخص دكتور أخموخ يبقى أثنين في أستراليا واثنين في في كندا واثنين في أمريكا كميسا في, في جير في سيتي سنة 1969 أرسل لها الفيس غبريال أمين في نوت انجليس ارسل لها القمس بشيء كان الميح اللعنة وكان اول اهتمام باولادنا في الخارج على مستوى القرار آسيا واوروبا وأمريكا الشمالية واسترال وفي عهده ايضاً تعمقت العلاقات المسكونية مع الكنائز في الخارج على مستوى كبير جدا، وطبعا يرجع القبل في هذا النصاف الى نياسة الانبى الثامنين الذي كان البابا كيرلوس ينتدب في هذه الزيارة